اجان الليل يا قلبي حضرت دموعك وبكي حبيبك هسه وي غيرك يسالف قاعد يحكي يسالف قاعد يحكي قالق قاعد ويحكي يا قلبي انت تعبك بيمفط لكنسحبك يا قلبي قال في مالتي دي سكيت دي جو من هذا الوقت في قلبي يستفاه يا قلبي انت تعبك بيمفط لكنسحبك يا قلبي قال فيها الوقت في مالك قلتش قد تقول من هذا الوقت يا قلبي استفاه ايش قد حل الحبيته لو صاير صغير وقبل لا ينسى يقول انساني ايش قد حل الحبيته لو رايد يخون يجي يقول لي راح اخونك اني مو بحجة حيل تعبان اغدا نامي سته من عنده يخابر ثان انت حظلات ولا غسانبي وحتى لو داير ملح بحضاني هذا صوتك يا قلب كل همي دياك اللي هيك حاله اصل من الخلاني انت جبته وانت اللي انطيته مكانه وانت وانت وقول لي هم مو انا el sowi nalofraqli el sowi fadelli ya qalbi ana w ya shn sowi shi tafiha fahimni narofraqli el sowi قلبي انت التعبان في ما فاه لكن سحبك كان كان فيا الوفي مالك قلتش قلت قول من هذا الوفي يا قلبي استفاه كنا نحكي لحد ما نخلص رصيد يوم كامل نحكي حبك غيبا كنا مرتاحين لا هم لا جوع وماكل لا حسرات بينا يزيدن هسه ما أدر منه يا يحتي صاره قاعد ينيم حظرته ببيمن البشر حيل اختلف بالحب اختلاف وعنده همشي هسه بس مصلحته وهو واحد منهم الحبيت حيل خان خان بيك وانتبت باخنته هيا قلبي شفت هسه سوا بيك كل جرح بينا برقبتك انت